وايضا من إنجيل معلم نمار البشير بركاته علينا امين تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي اعطيتني لأعمله قد اكملته أوه. والآن مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خركت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وانا ممجد فيهم ولست انا بعد في العالم واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن فاني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأجلهم اقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل ايضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الاب فيا وأنا فيك ليكونهم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحدين وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أيها الاب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجد التي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الاب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني وعرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم والمجد لله دائما